تهمني <تصفيق> تهمني <تصفيق> خلاص سايس سايس يا دهي تاريتني ويكون هنيني اثرتني حسيت بقلب اللي مني دورت ما بيت سحريك فنى قالوا دهار الظنق وعيونها لبحر أتوها لفي في القلبي يا ناس اللون علي في القلبي في القلبي وانا شفت قوامها بيت مايل سكراً بجماله ودلاله قلت ده قلبي في هوا مايل وان كان كده يبقى هنيهياله حبيت اتطمن واسألها عن قلبي ده حكيت قلتلها تشربني الكاس وانتي سائدين في القلبي يا ناس دي اللوني في القلبي في قالن شفايفها قالوا مخبى في ورد الخدين قلبت شفايفها ففها نحط ما بين نارين خليت نحط ما بين نارين نار شفايفها والقلب لهيب الهوى يكويني في يا ناس يرون علي دي ليلبي دي ليلبي. فين فان فين فان في قلبي مشنع بينا كل دير ونكرونا لي تن مني تن تن قالوا تايم يا ناس يرون علي